أرواح شابة في أجساد تشيخ غضب عمر بن الجموح حين قال أبناؤه الأربعة إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة فلو قعدت فنحن نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد فتح الباب فخرج الشيخ يعرج، يترنح في مشيته خلفه أبناؤه، انطلق بهم يشكوهم لأعدل قضاة الأرض، أمن البر أن ينطلقوا إلى قصور الجنة ويتركوه وحيدا في بيته الدنيوي المتواضع؟ ولما أوقفهم أمام نبيهم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، طار قلب الشيخ شوقا إلى جنة لا إعاقة فيها فبدأ مرافعته قائلا إن بني هؤلاء يريدون أن يمنعوني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أستشهد معك لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكلف الشيخ فوق طاقته فقال أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد ثم التفت على أبنائه علهم يرأفون بقلب هذا المتلهف للسير عبر دروب الفردوس فقال وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة ابتسمت روح الشيخ وتحول الأسود الأربعة إلى أشبال خلف الأسد العجوز الذي ينتظر رفقة صديقه وأخي زوجته عبد الله بن حرام ترى أين عبد الله؟ إنه في بيته في حوار هادئ وحزين مع ابنه الوحيد جابر في بيت يغص بالدموع والبنات والمشاعر فحول الشيخ تسع بنات تفيض أعينهن فيتفطر قلبه وهو يشعر بخطوات اليتم نحو حبيباته الصغيرات تسع بنات طالما انتظرنه في البيت أو على عتبة الباب فإذا ما رأينه أقبلن نحوه أيهن تحظى بقبلة قبل أخواتها؟ يتزاحمن على ما يحمله يردن التخفيف عنه ورؤية ما أحضر لهن طالما أعددن شرابه وطعامه وغسلن ثيابه ومرضنا، كم حملهن ولاعبهن وضاحكهن وقص عليهن كم الححن عليه ليشتري لهن الملابس والحلي، فما يملك إلا أن يستجيب مهزوما بالحب، حتى أثقلته الديون، فلجأ إلى الاستدانة من تجار يهود حتى يسعدهن. لكن بين أضلاعه عشق للجنة لا يقاوم ينساب صوته حزينا وهو يوصي قرة عينه ويقول يا جابر لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي دنا الفراق وفاضت العيون البريئة فمد الشيخ يده إلى شيء عله يخفف لوعته وحرقته على بناته